جَلَوْنَ سَمَّن عِدَّةٍ ثُمَّ أَن تُمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ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 وأرسلنا السماء عليهم مداره وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناه بذنوبهم وأنشنا من بعدهم قرن آخرين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 ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزأ برسول من قبلك فحق بالذين سخروا منهم فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون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 الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ولهم ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات وهو يطعم ولا يطعم قل فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني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 قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء وانني بريء مما تشركون الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا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 ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فثنتهم إلا أن قالوا والله ربنا والله ربنا ما كنا مشركين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 فسهم وَمَا يشعرون ولو ترا إذ قفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدالهم ما كانوا يخون من قبل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 قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءت الساعة بغته قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا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 وَأَدْنَى عَلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُوذُوا فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُوذُوا حَتَّى ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبء المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن نفقا فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء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 والموتا يبعثهم الله ثم إلَيْهِ يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آيَةٌ من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل ايه ولكن اكثرهم ولكن اكثرهم لا يعلمون وما من ذابت في الأرض وَلَا طائر يطير وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحين إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء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 أو أتذكم الساعة وأغير الله تدعون إليه كم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إشأ إشأ، أو تنسون ما تشركون، ولقد أرسلنا إلى أممٍ.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 قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذنين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآيات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 هل يستوى الأعمى والبصير أ فلا تتفكرون وأنذر به الذين خافونه يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه وليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون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 وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من الله عليهم من بيننا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 يوقضا اجل مسمى ثم اليهم ارجعكم ثم ينبئكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفَّه رسولنا توفَّه رسولنا وهم لا يفرطون ثم يردون إلى الله مولاه الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينذف البر والبحر تدعونه تضرعا تضرعا وخفيةا لان انجانا من هذه لان انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون فَعَلَيْكُمْ عَذَابٌ مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِعْرُهُ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَاسَ بَعْضٍ أَوْ ضَرْكَيْفَ نُصَرِفُ الْآيَاتِ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ عليكم بِوَكِيلٍ لكل يستقر وسوف تعلمون وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَديثِ الْغَيْرِ وَإِنَّ يُسِينَكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقُودْ بَعْدَ الذِّكْرَى فَلَا تَقُودْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 عذاب عنيم بما كانوا يكفرون. قل أندع من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذ هدان الله بعد إذ هدانا الله كالذي استهوت الشياطين في الأرض حيران.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 فلما فَلَقَالَ قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن, لأكونن من القوم سبازغة قال هذا ربي قال هذا ربي هذا أكبر فلما فلت قال يا قوم إني بريء إني بني من تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَ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 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَمَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى 129. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين 120. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم 121. ذلك هدى الله يهدي به 116. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون 117. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها وَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَٰؤُلَاءِ قَوْمًا لَّيْسُوا بِغَابِكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ هَدَاهُ وَقُتِدَ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ إِلَّا ذِكْرٌ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 اخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون تقولون على الله بما كنتم تقولون على الله غير الحق وَقُلْتُمْ عَنْ آياتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جَئْتُمُ نَافِرَاداً كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلْ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَا خَلَقَ لَكُمْ وَرَاءَ أَظْهُورِكُمْ وَمَا نَرَا مَعَكُمْ شُفَعَاءَ أَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ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 فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا, لتهتدوا بها في ظلمات البر والبح قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة من نفس واحدة فمستقر ومستودع ودفَّصَ الْلاَياتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ وهو الذي أنزل من السماء ما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 العناب والزيتون والرمان مجتبها، والزيتون والرمان مجتبين وغير متشابه، ضر إلى ثمره إذا أثمر وينعي. إن في ذلكم لا آيات لقوم يؤمنون، وجعل. شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولدون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 وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بوكيل وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَسُبْحَانَ اللَّهِ عِذَا بُغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 فذرهم وَلَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْعَى إلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إلَيْكُمْ وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً والذين أتيناه الكتاب يعلمون أنه منزّل من ربك أنه منزّل من ربك بالحق فلا تكونن من المُنَزِّلِينَ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 ك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمبتدين مما ذكر رسم الله عليه إكنتم إكنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلون رس الله عليه و قد فصل لكم ما حرم عليكم و قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطريتم إليه و إن كثيراً لا يضلون بأهواءه بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين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 سَنُؤْتَى مِثْلَ مَا أُتِيَ رُسُلَ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون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 وغرّتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك ألم يكربك مهلك القراب ظلماً وأهلها غافلون ولكل درجة من عمله وما ربك بغافل الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشاكم من قوم آخرين 126. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون 127. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا, فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركاتهم فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم قتل أولادهم يَلْبِسُوا وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ الَّذَا يَطْعَمُهَا إلَّا مَنْ نَشَى إِلَّا مَنْ نَشَى أنعامهم وأنعام الحرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراءاً عليه سيجزيه بما كانوا يفترعون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا, خالصة لذكورنا ومحرم على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 قد وَمَا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان وَرُنَّا نَمْتَشَابَهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهَةِ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ وآتوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِنْ وعزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أمي 122. أن اشتملت عليه أرحام الأنثيين 123. بعلم إن كنتم صادقين 124. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين 125. قل آذ حرم أم الأنفين. أن اشتملت عليه أرحام الأنفين.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 إليه محرمًا على طعامه إلا أن يكون ميتًا، إلا أن يكون ميتًا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه رجس أو فسقا أو لغير الله به، فمن اضطر غير ذلك. ك الرحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي ضفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل الثمر وما أو الحوايا أو, الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم دو رحمة واسعة ولا يرد بأس عن القوم المجرمين سيقول الذين أشرفوا لو شاء الله شراكنا ولا ابانا ولا حرمنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا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 ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهو دو رحمة وهو دو رحمة علّه بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك اتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى قَائِمَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عِنْدَ رَاسِمٍ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُونَ فَعَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّا كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ ما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم بملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا.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 118. ثم ثُمَّ بما كانوا يفعلون 119. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون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 119. ونرجعكم بما كنتم فيه تختلفون 110. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم, ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم